بارك الله فيكم ونفع بكم وتبوأت من الجنة منزلا وزادكم الله علما وحلما اليوم إن شاء الله تعالى مع أولى محاضراتي في الدورة العلمية التي نقيمها هنا إن شاء الله عز وجل في شرح القصيدة الغزلية للإشبيل رحمه الله في علم مصطلح الحديث أو في علوم الحديث نفك ألفاظها ونبسط علمها ليسهل على الإخوة والأخوات فهم هذا المصطلح ألا وهو علوم الحديث طيب لنجعل هذا ان شاء الله تعالى في اخر الدرس بارك الله فيكم حتى نجعل لهذا المجلس فائدته ان شاء الله في بادئ الامر لابد أن نتكلم ما دمنا سنتكلم في علم الحديث علم شريف عظيم جليل لارتباطه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن ننبه ونبين, ونبين وأولا على هذا العلم وفضله وفضل العلماء والأمر بتحصيله والله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الدين القرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل حفظهم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون فحفظ الله تبارك وتعالى دينه من العبث والتحريف وأيضا أرسل الرسل بكلمته وهي التوحيد وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبشر المؤمنين ويحذر الكافرين وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنته العطرة التي فيها بيان وإضاح وتفسير للقرآن العظيم وهو كلام رب العالمين وفي الحث على طلبه وفهمه وما يكون فيه من اتباع أصول عند أهل السنة والجماعة والأمر في ذلك باتباع من بينه النبي صلى الله عليه وسلم نتبع كل ما جاءنا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأننا لما نظرنا إلى السنة أو الحديث وأردنا أن نعرفها نقول فيها بأنها كلما غفع أو كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير وزاد بعضهم صفة خلوقية أو خلقيّة فهو علم مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك بيان لفضل المشتغلين بالعلم وخاصة علم الحديث الله تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين إلى آخر الآية فطلب العلم يرفع شأن الإنسان ويعلمه ويفقهه ويبصره وما يخرج ذلك عن الكتاب والسنة لأنهما وحي من عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالذين يتفقهوا في الدين ويتعلموا ويبصروا قومهم ويرشدوهم ويحذروهم من النار ومن العذاب ويبشروهم بالجنة وبنعيم الله تبارك وتعالى هم الذين فضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم الله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات. ولو تكلمنا في فضل أهل العلم وشرفهم عامة. وأهل الحديث خاصة لطال المقام، ولكن تبصرة وتذكير عن فضل هؤلاء الذين قيدهم الله تبارك وتعالى لحفظ دينه، أهل العلم ورثة الأنبياء الذين أخذوا الكتاب وطبقوه وعملوا به ونشروه فكانوا ورثة الأنبياء حقا حملوا العلم كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول أي أصحاب الورع والتقى والعدالة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب العلم كما جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم والعلم هنا الذي يرفع العبد به نفسه عن الجهل في معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه العبادات والمعاملات وأهل الحديث خاصة هم الذين عنوا بالحديث ودراسته والبحث, والبحث عن أحوال رواته ليخرجوا لنا الصحيح من الضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرفه معظيم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 قال البخاري رحمه الله هم أهل العلم وروي عن ابن المديني رحمه الله قال هم أهل الحديث وجاء بلظب هم أصحاب الحديث وعن ابن المبارك أيضا عبد الله بن المبارك قال هم أصحاب الحديث وروي أيضا عن أحمد ابن حنبل الإمام رضي الله عنه قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم فأصحاب الحديث لهم مكانة عظيمة لأن الله تبارك وتعالى شرفهم بحمل دينه وحفظه. فلما ذرنا إلى تراجم أهل الحديث لا عارفنا مقدارهم مقدارهم. ولأننا بصدد الكلام حول علوم الحديث كان من اللازم أن نبين. فضل أهل الحديث والثوري سفيان الثوري رحمه الله يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض وأيضا يزيد بن زريع يقول لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد الذين اهتموا بالأسانيد دراسة ونظرا وتفقها والشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فهذا الذي يبين حال أهل الحديث من أخوال أهل العلم الكبار لأن عالم الحديث أو طالب الحديث يشغل نفسه بحديث نبي صلى الله عليه وسلم وأي شرف هذا في ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث أكثر من مرة وكلنا يعلم فضل الصلاة على النبي. وكم تخرج بها من حسنات حتى قال أبو داود رحمه الله لولا هذه العصابة لن درس الإسلام يعني أصحاب الحديث أصحاب السنن أصحاب الآثار يقول لولا هذه العصابة أي ألبة من الناس أي أهل الحديث لأنهم عصبة واحدة على كلمة واحدة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في أصول قائمة واضحة لولا أن الله تبارك وتعالى جعلهم في الأرض لن درس الإسلام فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن كفل حفظ دينه لنفسه وقيد لهم أو قيد لدينه هؤلاء الرجال الكبار الفحول الذين أفنوا أعمارهم في طلب الحديث وكان الواحد منهم يسافر الأيام بل الشهور لطلب حديث واحد فقط ليعرف صحيحه من سقيمه صحيحه من سقيمه وتكلم ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة عن فضل هذا العلم وفضل شرف وفضل أهله وكما روى أو جاء عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أصحاب الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه نزع حلاوة الحديث من قلبه عليكم السلام ورحمة الله لأنه ما من مكان تقام فيه سنة إلا ومحيت بدعه. ما من كلام فيه أو من مكان فيه سنة إلا أقيمت أو إلا محيت بدعة والعكس صحيح لذلك لو ابتدع الرجل تنزع حلاوة الحديث من قلبه فالحديث له حلاوة في ذكره وشرفه واتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه النعيم والشرف لأهله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث آمين كما يعني صنف بعضهم قال أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفس نفسه أنفاسهم, أنفاسهم أنفاسه صحب فهذا الذي يبين حال أهل الحديث رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي منهم ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه ونشروه وعلموه للناس حتى ظهر الطيب من الخبيث الطيب من الخبيث ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه لذلك لو نظرنا إلى كلام الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته عن علم الحديث ولماذا صنف فعلم الحديث علم الحديث نراه يقول علم الحديث ذو قوانين حد يدرى بها أحوال متن وسند فذانك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود فالعلة من علم الحديث هو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ولا يتوصل إلى ذلك إلا بدراسة هذا الفن وقديما أهل الحديث هم الذين قول السيوطي رحمه الله في أول أو مطلع ألفيته الفياد الحديث أو الفياد السيوطي يقول علم الحديث ذو قوانين تحد أي علم الحديث له قوانين تعرف الحد هو التعريف علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند يدرى بها أي يعرف بها بهذه القوانين أحوال السند والمتن سيأتي تعريف كل ذلك في حينه إن شاء الله يدربها أحوال متن وسند فذانك الموضوع والمقصود أي موضوع علم الحديث والمقصد منه والباعث على دراسته المقصود فذلك, فذلك, المق ال فذلك المقصود والما فذلك المقصود فذلك المقصود فذلك المقصود الموضوع والمقصود ان يد أن, ان يعرف المقبول والمردود فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود فهدفه هو معرفة المقبول من المردود من الروايات. هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، أو هذا حديث حسن. فتفصيل ذلك يحتاج إلى جهد، يحتاج يحتاج إلى رجال. أفنى أعمارهم في بيان هذا، ومن الله علينا بهؤلاء الرجال. الذين مصنفاتهم تبلغ, تبلغ الآلاف في هذا الفن فلو نظرنا وعرضنا أن نقرأ حديث عندنا الآن كتب صنفت في الصحيح كصحيح البخاري ومسلم التزم فيه بالصحة وقيل ايضا ان هناك صحيح ابن خزيم وابن حبان اشترط فيه الصحة ولكن وجد بعض الاحاديث فيه وهناك كتب صنفت على امور اخرى مثل الاحكام ومثل التي صنفت على اسماء الصحابة كالمعاجم أو المسانيد أو غير ذلك فالهدف كله تمييز الضعيف من الصحيح لأن ذلك واجب على كل إنسان أن يتكلم بالصحيح دون الضعيف كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في البخاري ومسلم وغيره رواه أكثر من ستين صحابي قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حاذنا الله إياكم منه فهذا يكون فيه خطر كبير على الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجت الكرامية ويفرقة من الفرق الضلة قالوا بأننا نكذب له لا نكذب عليه وهذا عذر أقبح من ذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لأن يكذب أحد له وفي الأحاديث الصحيحة ما يغنينا عن كل ذلك لو تفرغنا بالأخذ من صحيح البخاري ومسلم فقط لوجدنا فيها الخير الكثير والنظر في باقي الكتب لأنها ينظر فيها في الأحاديث الصحيحة أما الضعيفة فتعرف بأنها ضعيفة ولا تروى إلا مع بيان ضعفها. لذلك سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في باب الضعيف. فهذا الذي ظهر من الكرامية يكذبون. ولكن يتحايلون على الشر فيقولون نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤلفون الأحاديث ويضعونها ويكتبون ويسرقون في الأحاديث وغير ذلك فهذا ليس صحيحا وإنما الاتباع هو الاتباع لأن كل ما يكون فيه الأمر محدثا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وإن كان هذا خطر عظيم في الذين يكذبون على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه حتى تشدد فيما أذكر كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أن أبي المعالي إمام الحرمين الجويني كفر من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفرا مخرج من الملة ولكن الإمام النووي رحمه الله بين أنه لا يقع منه الكفر وإنما هو فيما شئة الله تبارك وتعالى إن يشاء يعذبه وإن يشاء يعفر له لكن هنا الوعيد لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك علم الحديث مهم جدا، بيانه وأهميته ندركها من تراجم أهل الحديث. لو تصفحنا أي أي من الكتب التي ترجمت للأعلام كالسير أو غير ذلك وننظر في ترجمة إمام من الأئمة ننظر في أحواله وننظر في رحلاته الحديثية وننظر في مجالسه وننظر في طلبه للعلم ونشره له كان ذلك شيئا يضع في همتنا علوا فلا بد أن نفهم جيدا أن الدين قائم على الكتاب والسنة وهما المصدران للشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم آل الأرфанي، ما العلم نصب كلمة خلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، فما كان الدين أبداً بالرأي، وما كان الدين أبداً باجتهاد يخالف النص، وإنما الدين بالآثار، كما ذكر ذلك سفيان وغيره. إنما الدين بالآثار ليس بالرأي وذكر ذلك الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث فالدين بالآثار التي جاءتنا ونقلها إلينا الرجال العدول الثقات الأئمة الكبار الأعلام الفحول ولو نظرنا إلى علم الحديث رأيناه ينقسم إلى علم رواية وعلم دراية إما علم رواية يهتم بأحوال الرواة فحيث السند والمد والصحة والضعف وإما من طريق الرواية من طريق الدراية أي أي فقه الحديث واستنباط واستنباط الأحكام منه وغير ذلك وأهل الحديث يجمعون الأمرين معه الدراية والرواية لأنه ليس متصورا أن يفهم أحد أو يسير أحد في هذا العلم بالنظر في الروايات وفي الأسانيد والطرق والمتون وأحوال الرجال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ثم نقول بأنه ليس فقه نظرنا إلى الأئمة مالك وأحمد والشافعي والسفيانين و. ابن المبارك وابن السيرين ويحيى وغيرهم الكثير كانوا أصحاب حديث وفقه وعقيدة صحيحة فجمعوا بين العلوم ولم يزعموا التخصصات التي نرى الآن من يقول بأنه يتخصص في فن معين فإذا سئل عن فن آخر قال لا أدري فمتى يتعلم هذا الفن فعلى طالب العلم وخاصة طالب علم الحديث أن يكون شأنه عاليا ودائرا في كل العلوم كما كانت سلف رضوان الله عليهم ما عرفوا التخصصات وإنما طبقوا الكتاب والسنة بفهم صحيح أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو نظن سريعاً. إلى نشأة هذا العلم علم الحديث فعلم الحديث منذ عصر التدوين كما قلت إما دراية وإما رواية فبالنسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقييدها هذا حدث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ف. كان الحديث يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب ذلك ابن عمر وابن عمرو ابن العاص لما نهته قريش عن كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهتني كرايش قال اكتب فلدي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حقا وأبي شاه لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم في خطبته وقال يا رسول الله اكتب لي الخطبة فقال اكتب لأبي شاه وغير ذلك حتى قال أحفظ الصحابة رضي الله عنهم هو أبو هريرة من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك أحفظ من الحديث مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب فأبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ الأحاديث وابن عمرو كان يكتبها. فبدأ التدوين أي في الأحاديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوالى بعد ذلك وأول من جمع الأحاديث هو ابن شهاب الزهري كما جاء قال السيوطي رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر الله عمر فعمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله هو أول من أمره بجمع الأحاديث لم ينظر إلى صحة وضعف وإنما جمع الأحاديث كلها وهناك قصة عن صالح ابن كيسان والزهري ابن أبي شهاب عبد الله ابن شهاب الزهري رحمهما الله في بيان تدوين السنة وغير ذلك فكان ابن شهاب ابن شهاب يكتب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الاثاره عن الصحابه وابن كيسان ما كان يكتب الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانما كان ابن شهاب يكتب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثاره عن الصحابة واكتب انا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فربح هو وضيعت لانه نظر كان إماما ابن شهاب رحمه الله نظر فوجد أن في روايات الصحابة أهمية كبرى فكان يروي ويقيد ويسجل أحاديث النبي مع ومعها روايات الصحابة من الآثار التي عرفت بالموقوفات حديث موقوف أي قاله الصحابي رضي الله عنهم وبدأ ذلك بعد ذلك في ابن جريج والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم حتى جاء الإمام البخاري رحمه الله وصنف الصحيح كما قال العراقي وأول أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح فقال بأن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أول من صنف الصحيح وابن حجر رحمه الله بين ثلاث مسائل باعثة على تحقيق أو تصنيف الصحيح له ويعني لا يسعى الكلام عليها الآن فبدأ بعد ذلك التدوين في الكتب حتى انتهى عصر التدوين وأصبح بعد ذلك كل من أراد أن يتكلم بحديث يعز إلى الكتاب يقول أخراجه البخاري يقول أخراجه مسلم وغير ذلك أما مصطلح الحديث أي علوم الحديث فابن حجر رحمه الله فصل في ذلك في النزهة شرح النخبة وبيّن أن بقوله إن من أول من صنف فيه أي في علوم الحديث هو ابن خلاد الراما هرموزي رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل وهناك اختلاف في هذا وذكر هل ما أذكر نعم ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه على علل الترمذي رحمه الله في أول جزء في أول الكتاب أن الإمام الترمذي هو أول من صنف في علوم الحديث في كتابه العلل هذا وقيل أن الإمام الشافعي هو أول من صنف في علوم الحديث في ثنايا كتابه الأم وكتابه الرسالة واختلف أهل العلم في أول من صنف في الحديث لذلك خرج الأمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله إن من أول من صنف في الحديث فخرج بهذا بهذه الجملة فقيل بأنه هو أول من صنف في الحديث ثم تبعه على ذلك أو بعد ذلك جمع. من العلماء منهم الحاكم النيسابوري في كتابه المدخل إلى الأكليل وله قصة لا يعني يضيق المجلس لها وله معرفة علوم الحديث أيضا صنفه وجاء من بعده تلميذ الحاكم أبو نعيم الأصبهاني فصنف مستخرجا على كتاب شيخه وهذه الكتب لم تستوعب لأنها كانت أول ما صنف في هذه هذا العلم ثم جاء من بعدهم أبو حفص الماينجي بكتابه المحدث, الفاص... المحدث جهله، ولكن لم يستوعب ولم يرتب ثم توالى بعد ذلك القاضي عياض وصنف أيضا كتابه الإلماع ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي ففجر فنون هذا الفن بكتابه أصول علم الرواية وأداب الراوي بكتابين عظيمين وقما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن لمحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه فما من فن من فنون المصطلح إلا وصلنا فيه كتاب ثم جاء من بعده ابن الصلاح رحمه الله لما ولي مدرسة الأشرفية بدأ في تدريس كتابه المقدمة معرفة علوم الحديث فجمع شتات كتب الإمام الخطيب البغدادي وجاء كتابه مرتبا شيئا فشيئا ثم من بعده جاء ابن حجر رحمه الله وجاء بنخرة الفكر ولو نظرنا إلى مقدمة ابن الصلاح نرى لها مصنفات كثيرة كم من ناظم له وكم من مختصر له وكم من شارح له وغير ذلك فجعل ابن الصلاح عمدة عند المحدثين بكتابه هذا ثم تولى بعد ذلك المصنفات بعد ذلك فهذا يعني قول سريع في بيان أحوال هذا العلم الشريف هو من أعظم العلوم وكما بين ذلك ابن الصلاح في المقدمة قال إن هذا علم من أعظم العلوم النافئة أو أنفع الفنون النافعة وأجل العلوم يحبه الذكور من الرجال وفحولتهم ويبغضه رذلاتهم وسفلتهم ويعنى به محقق القوم إلى آخر كلامه رحمه الله فان شاء الله تعالى سيكون الحديث هنا حول قصيدة يعني ربما هي عناوين أقلام يعني القصيرة تذكر فقط اسم أو نوع العلم فقط ولا تذكر تعريفا بعكس البيقونية ولكن لأني أشرح البيقونية في مكان آخر وأن في مكان آخر فهذه مبسطة لعل يكون ذلك فاتحة خير إن شاء الله تعالى ليفهم الأخوة هنا هذا العلم فأشرح إن شاء الله تعالى بطريقة مبسطة جدا بتعريف لا أتكلم فيه على اختلاف أهل العلم فيه حتى يسهل على الإخوة فهم هذا العلم ويبسطه إن شاء الله عز وجل فإن شاء الله على المرة القادمة سأترجم للشيخ إن شاء الله وندخل في شرح الكتاب وهي تقع في عشرين بيت إن شاء الله تعالى بسيطة وصغيرة وإن شاء الله تعالى تنتهي سريعا بارك الله فيكم ونفع بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاة الحمد لله رب العالمين وفيكم بارك الله نفع الله بكم طيب الحمد لله رب العالمين إن كان هناك إن شاء الله على أي استفسار عما قيل في الدرس إن شاء الله تعالى يتفضل الأخوة. فيكم بارك الله. وفيكم ونفع بكم وتزوى تبأوت من الجنة منزلة. طيب الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك شلوى لا إله إلا أنت استغفرك واتوب تقصد